ابن منصور وكتابه اصباح الظلام وصلنا عند قوله رحمه الله تعالى فصل قال المعترض فصل وقال في مسائله يعني شيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى مسائله على توحيده يعني في بعض ما يتعلق بابواب كتاب التوحيد في مسائله على توحيده يظهر هنا الله فؤاد انه الشيخ رحمه الله تعالى كانه توحيد خاص توحيد خاص توحيده الإضافة هنا لي للتخصيص في حديث طارق بن أشيام رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم هذا في الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في حديث طارق بن أشيام رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وقال عليه وقال عليه يعني معلقا عن هذا الحديث الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله يعني هذا الحديث يعتبر شارحا لمعنى كلمة التوحيد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيدا من قيوده وهو ما يتعلق بالكفر يبيه بالطاووت وهو داخل فيه في المعنى فيه معنى العلم داخل في المعنى حديث لا إله إلا الله لا معبود بحقنا إلا الله فهو لا إله إلا الله نفي وإثبات جزء من النفي يتعلق به والكفر به بالطاوت قال فقال عليه وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله فإنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك يقر بلسانها تكلم بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله هذا كلام يعني اراد ان ياتي به على على حروفه ثم قال فيا لها من مساله ما اجلها هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى يعني مساله عظيمه تتعلق بالكفر بالطاغوت مصحح للتوحيد فيا لها من مساله ما اجلها ويا له من بيان ما انضحه وحده ما اقطعها للمنازح انتهى كلامه كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى ثم قال المعترض بعد ذلك معلقا على كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى فتفكر بعقلك هذا الكلام وتفهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من قال لا اله الا الله ثم اعرضوا عليه كلام هذا الرجل اعرض هذه الهمزه وصل ام قطع وصل اذا لا تكتب ثم اعرض عليه كلام هذا الرجل وما حكم عليه به حتى ترى مخالفته له يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشيخ السابق خالف الحديث مع ان الحديث فيه ماذا فيه تنصيص على بعض معنى لا اله الا الله او الكفر به الطاوت حتى ترى مخالفته له اوضح من الشمس حيث حمله ما لا يحتمله يعني حمل الحديث ما لا يحتمله فزاد عليه من عنده زاد عليه من من عنده فهذا التعليق كله من انديات الشيخ رحمه الله تعالى كما يعبر بعض من كيسه يعني لم يدل عليه النص حيث حمله ما لا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغه سواء جعلناه من عطف الخاص على العام وكفر بما يعبد لأن أراد أن يدخل فيه مسألة أخرى من قال لا إله إلا الله واء قال من عطف العام على الخاص أو جعلنا الوا ووا والحال أو ووا والشر هذه احتمالات عند هذا الرجل قال سواء جعلناه من عطف الخاص على العام كقوله تعالى حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى اذا نحافظ على الصلاه الوسطى العطف هذا نوعه عطف خاص على عام او جائز وموجود به بالاجماع على خلاف بين اللغه وغيرهم وانما الخلاف في عطف العام على الخاص صحيح خلاف في عطف العام على الخاص هل هو جائز ام لا وصوب انه انه جائز هل انه جائز وقوله من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريله وميكا جبريله وميكا فردان من أفراد قوله وملائكته عطف خاص على العام قال أو جعلنا الواوة واوة الحالة من قال لا إله إلا الله حال كونه كافرا بما يعبد من دون الله أو جعلنا الواوة شرطا الواوة شرطا أنكره الشيخون قال الواوة لا تأتي لا تأتي للشرط لا تأتي لي للشرط فيكون تأكيدا وتحقيقا لما يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص فيكون تأكيدا وتحقيقا لما يلزم باللفظ بشهاده الاخلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله ذم من لوازم الكلمه من لوازم الكلمه بمعنى انها ليست داخله في مضمون الكلمه بمعنى ان لا اله الا الله لا تدل على الكفر بما يعبد من دون الله بدلاله مطابق ولا تضمن وانما بدلاله التزام اذا يترتب على ذلك ماذا ان دلالات الالتزام تدل على خارج العمد اللفظي لازم للمعنى صحيح بمعنى انه لا لا يكون جزء المعنى ولا يكون مطابقا للمعنى لفظ يكون مدلوله المعنى كاملا هذه دلالات المطابقه ودلاله التضمن ان يكون اللفظ دالا على جزء ماذا جزء المعنى حينئذ الكفر بما يعبد من دون الله ليس من مدلول كلمه التوحيد دلاله لفظيه لا مطابقيه ولا تضمنيه على كلام هذا الرجل وانما هي من دلاله الالتزام ينبني عليه ماذا ان المطالبه تكون بي بالكلمه فقط والشيخ في كلامه السابق لم يطالب بالكلمه فقط وانما لابد من ترقي ماذا الكفر بي بالطاوده وهذا محله النزاع معه الشيخون رحمه تعالى قال لما يلزم باللفظ بشهاده الاخلاصه لانها اي الكلمه المطلوبه بما تضمنته في جميع الاحاديث بما تضمنته في جميع احاديث وهي المنجيه من الخلود في النار وفي مسند البزار ارد ان ياتي باحاديث علق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على على الكلمه او الثواب على الكلمه مجرد الكلم لم يطلب من الناس الا ماذا الا الكلمه فقط ثم افعلوا ما شئت افعلوا ما ما شئت هكذا التوحيد عند هؤلاء قال في مسند البزار عن عياض الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا الله كلمه على الله كريمه لها عند الله مكان وهي كلمه من قالها صادقا ادخله الله الجنه من قالها صادق صادقا هذا كقول ماذا وكفر بما يعبد من دون الله فرق بينه ولذلك قال او كانت الواو والحال وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قيده لان الحال بالاجماع انها ماذا انها قيد حين يد صادقا خالصا عالما هذا كله قيد ولا فرق بينها وبين ماذا وكفر بما يعبد من دون الله إلا أنه قال صادقا وهو مفرد وكفر هذه جملة جملة فعلية والمدلول هو المدلون مدلوه بعينه لا فرقا قال وهي كلمة من قالها صادقا ادخله الله الجنة ومن قالها كاذبا حقنا الدمه وهو إلى الله تعالى غدا فمحاسبا فمحاسبا وعند البيهقي وهذا الحديث لا يخالف ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى وعند البيهقي وصححه البزار والطبراني في معجميه وابن معين في الحليه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله نفعته يوم من دهره يصيبه قبل ذلك ما عصاه وهذا الشيخ لا ينازع فيه ولا شك بذلك انها ماذا انها تنفع قائلها والشيخ رحمه الله تعالى انما يتحدث عن ماذا عن قوم قالوا لا اله الا الله وفعلوا فعلوا الشرك الشاعر رحمه الله خطابه في كتبه كلها انما يخاطب من فعل ماذا الشرك ولذلك لما نسب اليه ماذا تكفير العموم نفى ذلك عن نفسه سبحانك هذا البوتان العظيم فخطابه حينئذ يؤخذ بدلاله العرف او بدلاله حال دعوته رحمه الله انه انما يخاطب المشركين حينئذ اذا نص على ذلك دل على انه يريد ان لا اله الا لا تنفعه صحيح او لا لا تنفعه لانهم قد فعلوا الشرك وهو لا يخاطب من قال لا اله الا الله ولم يفعل الشرك فارقم بين النوعين او لا فارقم بين النوعين قال وعند ابي داود بسند حسن من الحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عما قال لا اله الا الله وكذلك الكف الا إذا ها ترك لازم من لوازمها يعني إذن لا نكف عنه ليس كل من قال لا إله إلا لا يكون ماذا يكون موحدا وإنما النظر باعتبارها الفعل ما ينقضها أم لا الكف عن ما قال لا إله إلا الله ولا نكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائل ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يقول لا ينفعه التلفظ بها وما قال لا ينفع التلفظ بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ فرق بين تعبير او لا كنه ذا الحرف اليهوديه قال لا ينفعه ينفعه التلفظ بمعنى ماذا انه يكف عنه اذا اتى بالكلمه ولم ياتي بناقض مما وقت اذا نفعته ام لا نفعته وكلام الشيخ السابق انما هو في ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها مجردا عن الكفر بها بالطاغوت قال وهذا الرجل يقول لا ينفعه التنفذ بها بل ولا معرفه معناها الى اخر كلامه فاذا كانت تلفظ بها مع معرفه معناها والاقرار بها وكونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له لا يعصم دمه وماله بذلك فما العاصم له حينئذ فما العاصم له حينئذ وكلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوم قالوا لا اله الا الله وفعلوا شركا حينئذ تعصم دمه وماله الجواب لا هنا يتحدث عن عن مسلم قال لا اله الا الله وصلى وصام ولم يفعل ماذا ولم يتلبس به بالشرك فرق بين النوعين وهو قد عمم كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال فما العاصم له حينئذ من هذا الرجل على كلامه على هذا فلا اكبر حينئذ من ذلك لله كلام رقيق فلا اكبر حين اذى من ذلك لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم محاده ومحاربه ومكابره ومضاده فان هذا الرجل بهذا الكلام لم يجعل الكفره بالطاغوت داخلا في كلمه الاخلاص اولا قال ماذا لما يلزم باللفظ بشهاده الاخلاص جعل النص الثال المعطوف على كلمه التوحيد جعله لازما للكلمه واللازم خارج عن المدلون <تصفيق> وهو لا يقول هذا لم يجعل يعني الشيء محمد رحمه وتعالى لم يجعل الكفر بالطاغوت داخل في كلمة الإخلاصة إذن هو جزء أو لا جزء فتناقض أبطل الأسابقاء وكذا أهل البدع لا تعجب أهل البدع ينفون في موضع ما يثبتونه فيه في مواضع والعكس بالعكس ولذلك تجد حتى كبار الشاعر نحوهم تجد كبار الأشاعر ونحوهم تجد ماذا يثبتون في موضع وينفون فيه في موضع لا إشكال لأن هذا شأنه لبدء قال لم يجعل الكفر بالطاوط داخلا في كلمة الإخلاص وهذا الذي عنه الشيخ أن كفر بالطاوط داخل في مفهوم كلمة الإخلاص وهذا الذي عنه رحمه تعالى بكلامه السابق الذي انتقدنا فالرجل يريد ماذا يريد أن ينتقد فحس فقر يريد أن يدخل على الشيخ من مدخل ورده هذا فالتبس عليه كما تراه واضحا فاضحا من قولي ولو كان فقيها لعلم ان هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زياده تحقيقا يعني الشروط التي يقتضيها العقد كتسليم مثلا السلعه لو اشترطه في العقد جائز لا اشكلفه لكنه من باب ها لو قال اشترط عليك ان تسلمني للسلعه هذا لابد منه فاذا اشترطه في العقدكم ماذا باب التاكيد تحصيل حاصل لا اشكال فيه فهو يريد ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في كلمه التوحيد الكفر به بالطاغوت زياده تحقيق اذا جعلنا الواو شرطا واو شرط هل تاتي الواو الشرط وهو بكلامه هذا اجعلها شرطا زائدا عليها فما فائده اذا تسميتها بكلمه الاخلاص فاين المسلم حينئذ عنده وهذا من جملتي خزعبلاتي على اسم محمد رحمه الله تعالى وجهله بلغه العرب وتحكيمه لعقله على دقه له وجهله دقل يعني صغرهم فابو جهل حينئذ وناديه اعلم منه بلا اله الا الله الله اكبر اعلم من الشيخ محمد رحمه الله تعالى وصل بهم الحال الى هذا الحال الى هذا الوصف يجعلوه خوارج ويكفروا للمسلمين وعمم الى اخره ثم ابو جهل اعلم منه بالتوحيد هذا ظلم او لا لا شك قال فانها تنفي جميع ما عبد من دون الله تعالى حين دعاهم صلى الله عليه وسلم اليها فصفقوا بايديهم وقالوا اجعل الالهه الهه واحده وهذا واضح انه لم يفهم مذهب الشيخ رحمه الله تعالى بعض الناس يرد ولا يفهم مذهب المردود عليه وهذا كذلك هنا يقول فانها اي كلمه تحيد تنفي جميع ما عبد من دون الله تعالى وهل الشيخ رحمه الله قال انها لا تنفي ها هو يرد على ماذا على الشيخ رحمه الله ان الكلمه تنفي جميع ما عبد من دون الله كتاب التوحيد على اي شيء الانفاه الشيخ رحمه الله وكشف الشبهات والاصول الثلاثه وجميع كتبه رحمه الله دعوته وحياته كلها على اي شيء على هذا الجزئيه هينيد ذلك على ان هذا الرجل يرد على الشيخ ولم يفهم مذهب مذهب الشيخ اف يقول قولا هذا الرجل عاقل فهذا الرجل ينطق لسانه بما لا يحكم جنانه او ما علم في حديث طارق بعينه انه متضمن شهاده ان محمد الرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من قال لا إله إلا هو وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إذن لو لم يقل محمد رسول الله صحيح؟ صح أو لا؟ لها قطعة لماذا؟ لأن هذا بدلالة الارتزام دالة على ماذا؟ على أنه لن يصح له الشهادة الأولى إلا بيب الثالث هو يريد ماذا أن يبين؟ أن الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفر بما يعبد من دون الله إما لازما للكلمة كما في قوله الأول وإما أنه داخل في مفهوم الكلمة كما في قوله الثاني وجعل كلمة محمد رسول الله بدلالة اتزام دلت عليه الكلمة الأولى فهو يريد أن يرد علاء على شخب ذلك وهذا لا شك أنه لم يتصور مذهب الشهر لذلك هذا الكلام فيه خلط قال أو ما علمه في حديث طارق بعينه انه متضمن شهادة ان محمد الرسول الله ومما لوازمها ولا انكر الشيخ ذلك كما نص عليه العلماء والاملاء وانما جعلها دالة على الكفر بالطاغوت بدلالة التضمن يعني جزء من معنى لا اله الا الله والعجب ممن يعظم هذا الكلام كما عظمه صاحبه ولا يرى ظهور غائلته فهل قال صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد حين قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله اكفر بما يعبد من دون الله نقض كلامه والتزامه والتضمن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه لما قال لا اله الا الله حكم النبي صلى الله عليه وسلم بماذ باسلام الرجل صحيح حكم به باسلام الرجل لكونه قال لا اله الا الله ووبخ وعاتب اسامه هل ساله هل كفر بالطاغوت ام لا ما ساله اذا هذا يدل على ماذا على انه ليس بلازم ولا بداخل في مفهوم الكلمة عن ذلك قد نقم كلامه الأول والثاني قال حين قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله أكفر بما يعبد من دون الله بعد أن شهد أن لا إله إلا الله بل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة حين قال أسامة إنها إنما قالها تعوذا من القتل إنما قالها تعوذ من من القتل فجعل صلى الله عليه وسلم يردد عليه كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءتهم القيامه وهو يقول يا رسول الله استغفر لي حتى تمنى اسامه رضي الله عنه انه اسلم يومئذ والحديث جميعهم في الصحيحين وكذا حديث ابي هريره بالشفاعه وقصه النعلين وحديث عباده بن الصامت وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وكل في الصحيحين يعني الحديث الوارده في تعليق الحكم دخول الجنه والنجاه من النار على مجرد الكلمه من قال لا اله الا الله دخل الجنه هكذا لحديث الوارده والكل في الصحيحين لا نطيل بذكرها وقد ذكرناها في غسل الدرن مستوفاتا والجواب ان يقال الجواب على هذا الكلام ان يقال في نسبه التوحيد اليه اعني لشيخنا إلى قال المسائل في توحيده اضاف الى الى الشاعر رحمه الله ما يشعر ببراءه هذا الرجل منه تبرئ منه الذي في كتاب التوحيد تبرأ منه والكتاب الذي يشير إليه ليس فيه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم آية حديث آثار فقط فيه مسائل أذى سباط من الشيخ رحمة الله كالشرح لي للباب أورده المصنف رحمه الله مستدلا به على ما وضع من الأبواب والتراجل فالبراءة منه براءة من كتاب الله وسنة نبيه تبرأ من الكتاب هذا براءة من ماذا من القران والسنه قال ولا شك في كفر من قصد ذلك ولا شك بكفر من من قصد ذلك ولا ارى لقول المعترض في عبارته هذا تكفير باللازم هذا تكفير به باللازم يدلك على انها العلمي لا يطلقون القول بانهم لا يكفرون به باللازم مطلقا بده من النظر في نوعيه اللازم قد يكون مساويا لللفظ وقد يكون اظهر من اللفظ قال ولا ارى لقول المعتذر في عبارته ان الشيخ ذكره في مسائله على توحيده الا ما يشعر بهذا والله اعلم بقصده ومراده وتقريرك الشيخ على هذا الحديث من احسن التقارير وادلها وابينها فانه سدل بالجمله المعطوفه الثانيه وكفر بما يعبد من دون الله على ان الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله شرط شرط في تحريم الدم والمال شرط بالمعنى الاعم لان الشرط قد يطلق على الركن كما ان الركن قد يطلق على, على الشرط مجازا كما قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى في نثر الورود وهذا مستعمل في كلام الفقهاء ان الشرط ياتي بمعنى ركن والعكس باعتبار ماذا باعتبار اجتماع ان كلا منهما يتوقف عليه او تتوقف على وجوده الماهيه فالمهية متوقفة على الشرط وكذلك متوقفة على على ماذا؟ على الركن كل منهما والفرق بينهما أن الشرط خارج عن المهية والركن جزء من المهية ومعلوما أن الكفر بالطاوت جزء من ما هي التوحيدة ما هي الكلمة لا إله إلا بدليل فمن يكفر بالطاوت نعم تجعل هذا الآية معك عصرا فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله ذكر الركنين يكفر بالطاغوت هذا هو لا الهه ويؤمن بالله هو الا الله اذا جزء او لا جزء هو داخل في الماهيه فتعبير شيخنا رحمه الله تعالى باب العاميه عامه يعني قال شرط في تحريم الدم والمال والا عصمه بمجرد القول والمعرفه بمجرد القول والمعرفه يعني مع فعل الشرك والا لو قال كلمه التوحيد كف عنه بالاجماع كافر اصلي قال لا اله الا الله وجب الكف عنه وجب الكف عنه نحكم عليه بانه مسلم او باق على كفره انه مسلم وهذا ما يسميه بعض العلمي بالاسلام الحكمي فنحكم عليه بكونه مسلما اذا ثبت ان القول له اثر وانما اراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا انها لا عصمه بمجرد القول مع فعل الشرك يفعل الشرك ويقول لا اله الا الله تعصم دمه وماله الجواب لا هنا لازم تاخذ الفهم هذا باعتبار دعوه الشخر عمرو تعالى لانه انما يخاطب مشركي انما يخاطب مشركين تنتسبون الى الى الاسلام يقول لا اله الا الله يصلي ويصوم الى اخره ويفعل الشركه هنا لازم تنفعل كلمه الجواب لا تعصم ماله دمه الجواب لا قال والا عصمه بمجرد القول والمعرفه تقيدها مع فعل الشرك الاكبر ولا بمجرد ترك عباده ما عبد من دون الله ها كيف تفسرونه ولا بمجرد مجرد هذا قيد بمعنى لم يفعل الا ماذا الا ترك عباده ما سوى الله اذا عرفت الاول انه اراد به الكلمه بقوله وان لا عصمه بمجرد القول مع فعل الشرك او لم ياتي بلوازمها ثانيا قال ولا بمجرد ترك عباده ما عبد من دون الله لم يفعل الشركا ولكنه لم يقل الكلمه يعصم ماله دمه الجواب لا اذا لابد من هذا التقييد من اجل ماذا فهم كلام الرحمن تعالى على وجه وان لا عصمه بمجرد القول والمعرفه اتى بالمعرفه القلبيه مع القول وفعل الشركه حينئذ تنفع الكلمه الجواب لا ثانيا ولا هذه صوره اخرى ترك عباده ما سوى الله تعالى ولم ياتي بالكلمه حينئذ تنفعه لا تنفعه لانه لم ياتي به بالكلمه ومجرد ترك عباده ما سوى الله تعالى ليس هو التوحيد بل لابد من ماذا لابد من علم وعمل ولابد من قول اذا هاتان الصورتان متقابلتان صورتان متقابلتان قال بل لا بد من الكفر بما عبد من دون الله والكفر فيه بغضه وتركه لا بد من الترك وهذا الذيعناه ربنا تعالى في جميع الصور ورده والبراءه منه ومعرفه بطلانه وهذا لا بد منه, منه في في وهذا لا بد منه في الاسلام اذا الكفر بالطاغوت داخل في مفهوم الاسلام له باطن وله له ظاهر صحيح له باطن وله ظهر الباطن الله أعلم بي بحاله الظاهر باعتبار فعل المكفر أو عدم فعل المكفر فإذا قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض حكم نبي بإسلامه هل نبحث بباطنه كفر بالطاوط أم لا الجواب لا متى نحكم عليه بكونه لم يكفر بالطاوط إذا فعل الناقض وهذا لنزع فيه بين أهل علمه وشيخ الإسلام قائم حمد الوهاب سبحانه وتعالى وضح ذلك في في مواضع قال في الدرر الجزء الثاني صفحه 112 شرح محمد رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ان لا اله الا الله هي الكلمه العاليه والشريفه الغاليه من استمسك بها فقد سلم ومن اعتصم بها فقد عصم يعني ماله هدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والحديث يفصح ان لا اله الا الله لها لفظ ومعنى لها لفظ ومعنى ولكن الناس فيها ثلاث فرق الناس في الكلمه كلمه التوحيد ثلاث فرق فرقه نطق بها وحققوها نطقوا بها وحققوها وعلموا ان لها معنى وعملوا به ولها نواقض فارتنبوها وفرقه هذه الثانيه نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك هؤلاء من المنافقون وفرقه هذه ثالثه نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها فهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فالفرقه الاولى هي الناجيه وهم المؤمنون حقا والثانيه هم المنافقون والثالثه هم المشركون اذا فرق بين هذه الانواع ثلاثه ام لا فرق الفرق الثانيه اظهروا الاسلام قالوا لا اله الا الله وصلوا وصاموا الى اخره لكن في باطنهم ماذا الريب والشك نحكم بماذا بالظاهر نحكم به بالظاهر وقال الشيخ سليمان في التيسير في شرح هذا الباب ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الانداد والالهه التي تدعى من دون الله من القلب وترك الشرك بها راسا وبغضه وعداوته ومعنى الايمان بالله وافراده بالعباده التي تتضمن غايه الحب بغايه الذل والانقياده لامر هذا هو الايمان بالله المستلزم للايمان بالرسل عليهم السلام الى اخر كلامه رحمه الله فدل ذلك على ماذا على ان الكفر بالطاغوت له باطن وله ظاهر متى نحكم عليه بكونه كفر بالطاغوت او لمكر بالطاغوت باعتبار ماذا باعتبار ما اظهر قال الشاعر حمد تعالى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فجمع بين الايمان بالله والكفر بالطاغوت في هذه الايه ولها نظائر في كتاب الله كقوله تعالى عن ابراهيم لها نظائر بمعنى ماذا ما يفسر هذا المعنى ولذلك قلت لك ان الكفر بالطاغوت هذا لفظ هذا لفظ مجمل نعم لذلك لو جاءك من قال لا اله الا الله واكفر بالطاغوت سيسالك ماذا ما هو الكفر بالطاغوت بين هذا لا يدري لا يدري لا يعلمه عليد لا بد من تفسيره ودل ذلك على ان اللفظ فيه اجمال كقوله تعالى عن ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدي وعرفنا ان البراءه مما يعبدون براءه من الفعل وفاعله كلا متلازمه وليس عندنا براءه من الشرك دون فاعل هذا لا هذه سفسطه هذه سفسطه ان يتبرى من الشرك فقط والشرك معنى من المعاني ولا يراد به الفاعل ولا يراد به الفعل هذا لا شك انه من من الباطل فجعل الشيخنا رحمه الله تعالى هذه الايه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مفسرا بقوله انني براء مما تعبدون وايه الممتعن اصرح من, من هذه الايه فدلت هذه الايه وما قبلها على ان الكفره يعني الايه الاخيره والسابقه على ان الكفره بالطاغوت شرط لا يحصل الاسلام بدونهم وهكذا هذا الحديث مثلها وهكذا هذا الحديث مثل هذه الايات يعني مساويا لها في في المعنى فان الايمان بالله هو شهاده ان لا اله الا الله هو شهاده لا اله الا الله ومع ذلك ذكر الكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروه الوثقى وقد يفرض الايمان ويخصص بالذكر فيدخل فيه الكفر به بالطاغوت يفرض الايمان امن بالله اذا قيل امن بالله دخل فيه ماذا الكفر بالطاغوت لا اشكال فيه ويخص بالذكر فيدخل فيه بالكفر بالطاغوت يدخل فيه وعبر فيما سبق ب انه شرط وعرفنا ان الشرط بمعنى الركن لانه اذا كان شرطا لم يدخل فيه قطعا هذا طهارة ليست داخلة في الصلاة يعني خارجة عن عن الصلاة حينئذ يدخل فيه اي بدلالة التضمن بدلالة التضمن كشهادة ان لا اله الا الله فانها دالة على الايمان بالله المتضمن عبرا به المتضامن للكفر بالطاغوت وعباده الله وحده لا شريك له هذه مهمه هنا معرفته والتدقيق فيها باعتبارها لو شرط ام انه ماذا ام انه داخله يعني اذا كان داخل صار ركنا والركن لا يسقط بحال من الاحوال ولا يعذر فيه بجهل ولا تقليد ولا تاويل وعما باعتبار الشرطيه فهذا قد يدخل شيء من من هذه الامور وقد يجمع بينهما يعني الايمان بالله والكفر بالطاغوت اذا اذا ذكر الايمان بالله دخل فيه الكفر بالطاغوت صحيح وقد يرتميان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاذا ذكر الايمان بالله ولم يذكر الكفر بالطاغوت داخل فيه اذا جميع الاحاديث التي ورد فيها من قال لا اله الا الله اشتملت على ماذا على الكفر بالطاغوت فيدا جاء قول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله هلن صار ماذا صار تنصيصا على بعض ما دخل في كلمه التوحيد فقد يذكره وقد لا لا يذكره قال فانها داله على الايمان بالله المتضمن للكفر بالطاغوت وعباده الله وحده لا شريك له وقد يجمع بينهما الايمان بالله والكفر بالطاغوت كما في حديث طارق الذي معنا فيستفاد معنى زائد وحكم اخر سواء كانت الجمله الثانيه مؤكده او مؤسسه مؤسسا معنى ماذا معنى جديد لم تدل عليه الكلمه السابقه هذا ليس مرادا هنا بل لابد ان تكون مؤكده لماذا لان الكفر بالطاغوت داخله في النفي لا اله وايضا فان دلاله الالفاظ والاسماء تختلف في حال اقترانها وانفرادها كالإسلام والايمان ومعلوم ان الجمله المعطوفه وكفر بما يعبد من دون الله افادت فائده اخرى لكنها ليست فائده مستقله وانما فائده التنصيص كذكر الخاص بعد العام من باب الاهتمام به وحصل بها حكم لم يحصل بالجمله الاولى على القول بانها مؤسسه وكذلك القول بانها مؤكده فان النفي في الجمله الاولى يتضمن الكفر بما عبد من دون الله على وجه العموم المستفاد من النفي لا اله افاد ماذا افاد العموم عينيد جاء التخصيص وكفر بما يعبد من دون الله اذا لا يقال حصل فيه ماذا معنى جديد وانما يقال تنصيص على بعض ما دخل في اللفظ العام اذا كان قوله كما قال هنا فان النفي يعني في لا اله كلمه التوحيد في الجمله الاولى لا اله الا الله يتضمن الكفر بما عبد من دون الله اذا هو داخل فلا يقال في الجمله الثانيه انها مؤسسه لا يقال انها مؤسسه لان المؤسسه معناها جاءت بمعنى لم يكن داخلا في الجمله السابقه ولذلك نقول الصواب في الحديث ان الجمله مؤكده سواء قلنا من عطف الخاص على العام او قلنا ماذا ان الواو واو الحال هذا او ذاك الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله داخل في مفهوم الكلمه فكلام الشيخ هنا فيه شيء من, من التوسع توسع فيه في العباره قال يتضمن الكفر بما عبد من دون الله على وجه العموم المستفاد من النفي وفي الجمله الاخرى خاصه احد المعاني المستفاده من الجمله الاولى اذا ذكر خاص بعد عام تنبيها على انه اجل معانيها واهمها وهذا مشهور في كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب اذا اراد المعنى المعنى الجديد المستفاد من الكلمه الثانيه الذي هو الاهتمام وانه اجل معانيها يمكن ان يقال انه, إنه معن زائد لكن باعتبار عصر المعنى الدخول فلا وقول الشيخ يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى انه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله هو نص الحديث ومنطوقه وصريحه وقول الشيخ انه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف الى ذلك يعني النطق بالكلمه الكفر بما يعبد من دون الله هو نص الحديث منطوق وصريح وهذا المفترئ يقول حمله ما لم يحتمل وخالفه خلافا اوضح من الشمس فاي جهل وكذب ومكابره ورد للنصوص اعظم من هذا فنعوذ بالله من الجهل والعمى والضلال بعد الهدى وانكار ما قاله شيخنا مما دل عليه النص هو الباطل شرعا وعقلا ولغه ولو جعلناه من عطف المرادف عطف التفسير مرادف عطف التفسير بعيني أو عطف الخاص على العام فهو دال على كل تقدير بمنطوقه على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله لابد منه في الإيمان والإسلام وهذا جملة مفسرة للإجمال الذي وقع في كلامه السابق أن الجملة الثانية سواء أن قلنا من عطف المرادف تفسير أو قلنا بأنه عطف خاص على عام دل على تفسير أن الكفر بالطاوت الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكفر بما يعبد من دون الله أنه لابد منه في الإيمان والإسلام وأنه جزء من كلمة التوحين ولا عصمة للدم والمال إلا بذلك وإنكار هذا مكابرة ظاهرة فإن الكفر بما عبد من دون الله إن كان من مذلول الجملة الأولى والثانية مؤكدة فالحكم الذي قرره الشيخ ثابت بالأولى مؤكد بالثانية وهذا أقوى في الدلالة على ما قرره على ما قاله وما قرره وليس فيه ما يستريح به هذا المعترض لأنه لا يتأتى على قواعد العربية يعني جعلوا ماذا؟ جعلوا حالا لأن الحال لها قيود لأن الحال وصف فاضلة مفهم للحالية يعني يقع في جواب كيف يقع في جواب كيف يعني مذكور لبيان الهيئه ويشترط في كون الجمله حالا شروط لا تتعدى هنا من شرط الحاله ان تكون منتقله وهذا وصف لازم ككفر بما يعبد من دون الله هذا وصف لازم لا يوجد عندنا مسلم ولم يكفر بما يعبد من دون الله عليد جاء زيد راكبا قد يكون راكبا قد لا يكون اذا هذه الحال ماذا منتقله تاره وتاره اما مسلم يكون كافر بالطاوت في وقت دون وقت هذا لا يتصور اذا لا يتصور ان تكون ماذا ان تكون حال قال فقوله او جعلنا الواو شرطا او للحال كلام جاهل بقواعد العربيه لا يدريها فالواو لا تقع شرطا لا تقع شرطا وانما تقع للعاطف والتشريك والجمله بعدها لا تنصح ان تكون للحاله فان جمله فعليه ماضويه لا تقع حالا تقع حال لكن بعد قد صحيح جاء زيد وقد ركب جاء زيد ركبا لا يصح جاء زيد وركبا لا يصح جاء زيد وقد ركب قال ولغير ذلك من موانع حاليه كما يعلم من باب الحال في الخلاصه وغيرها من كتب العرب الخلاصه الالفيه وهذا الغمر يرمي اتباع الشيخ بعدم العلم بالعربي وهو فيه اشد لحنا وافسد ترقيبا من البربر والديلم اين انت ومعرفه معاني الحروف والتراكيب ليس ذاع الشكي ادرجي وقوله لما يلزم باللفظ بشهاده الاخلاص ليس ذاع الشكي ادرجي بالنصب ليس ذاع الشكي اسمها وخبرها قال وقوله لما يلزم باللفظ بشهاده الاخلاص فيه جهل عظيم لان شهاده ان لا اله الا الله دلت على الكفر بما عبد من دون الله تضمن الالتزاما وفرق بين دلاله التضمن ودلاله الالتزام ولم يقل احد من المسلمين والعرب انها دلت على ذلك التزاما لم يقل احد من المسلمين والعرب يعني غير المسلمين انما ما دلت على ذلك التزاما الا على قول طائفه ضاله من المتكلمين ولا ادري عند هل من المسلمين او لا يزعمون ان معناها لا قادر على الاختراع الا الله واما كون شهاده الاخلاص هي المنجيه من الخلود في النار فنعم ولكن لا بد من العلم واليقين وحصول ما دلت عليه من النفي والاثبات وهذا لنا لعلينا وهو يشهد لهذا الحديث الذي فيه زياده وكفر بما يعبد من دون الله كما اورد فيما سبق صدقا خالصا وهو يعلم هذه كلها قيود لا فرق بين هذا الحديث وبين هذه الاحاديث وقد قدمنا ان شهاده الاخلاص داله على الكفر بالطاغوت في حال افرادها يعني اذا قال لا اله الا الله دلت على الكفر بالطاغوت وكذلك في حال اقترانها بغيرها فهذه الاحاديث التي ساق المعترض كلها لنا بحمد الله دالة على ما قرره شيخنا ونص عليه في حديث الطارق شهادة له مقرره لمعناه كحديث عياض وحديث ابي هريره وكذلك حديث انس كل هذا يدل على ان الكفر بالطاغوت لابد منه في عصمه المال والدم عصمه المال والدم واراد من اجل فهم كلامهم على وجه انه ما لم يرد ناقض بمعنى انه اذا قال لا اله الا الله ولم يفعل الشرك الاكبر حكمنا بكونه قد كفر بالطاغوت ظاهرا هذا الاثر واما اذا فعل الشرك حكمنا عليه بكونه لم يكفر به بالطاغوت وليس المراد البحث بواطن الناس والمعترض اوردها محتججا بها فعلى دعواه ان اشتراط الكفر بما يعبد من دون الله من زيادات شيخنا كفر بما يعبد الكفر بما يعبأ من دون الله انه من زيادات الشيخ عندياتي وانه مخالف للاحاديث وانها لا تحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغه وانما المراد مجرد لفظها والوعد بالجنه والانتفاع بها وعاده تكفير قائلها واخراجه من الاسلام هذا اول كلامي اول كلامي يدل على هذا انما اراد به ما يتعلق بالكلمه بمجرد لفظها فاذا قال لا اله الا الله وفعل ما فعل فلا يحكم به بكفر البتة كل هذا عند المعترض لا يشترط فيه الكفر بما يعبد من دون الله المذكور في حديث طارق وجعل لص الحديث منطوقه مما لا يدل عليه حديث طارق ولا هذه الاحاديث فلا يشترط الكفر بالطاغوت عندهم بل هو من زيادات شيخنا ومن الخزعبلات عند هذا المعترض وعلى زعمه والحديث مشهور عند اهل العلم فجعله من الخزعبلات ما العلم بانه الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله رده صريحه عند كافه اهل الفقه والفتو حديث واحد جعله من قبيل الرده لانه انكره فسبحانه من طبع على قلبي بحكمته وجعل الثيران المداره مدار هذا مفعله كن مصدر كالدوران اهدى منه لمعرفه ما يدل على توحيد العزيز الغفار واما قوله في حديث انس ثلاث من اصل الايمان الى قوله ولا نخرجه من الاسلام بعمل فالصحيح هو وقفه وليس من المرفوع والجمله الاخيره وهي قول والجهاد ماض منذ بعث الله فهي ترعى وامما قوله وهذا الرجل يقول شيخ محمد رحمه الله لا ينفعه التلفظ بها ولا معرفه معناه لا ينفعه التلفظ بها فهذا كذب لم يقل لا ينفعه وانما قال شيخنا فانه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم التنفذ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفه معناها فحرف هذا المفتري وبهت الشيخ بقول لم يصدر منهم لم يصدر مع انه حكى قوله بنفسه فنعوذ بالله من جهد البلاء واما قوله فاذا كان التنفذ بها ما مع معرفه معناها والاقرار بها وكونه لا يدعو الا الله وحده ولا شريك له لا, لا يعصم ماله ودمه بذلك فما العاصم له حينئذ من هذا الرجل على كلامه فنقول الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا من عند الله تعالى وتقدس واشترط الكفره بما عبد من دون الله في عصمه المال والدم فالاعتراض العنيد ليس اعتراضا على شخص محمد بل هو اعتراض على النص فانقوم بين النوعين لو كان هذا مجرد استنباط منه قد يقال ماذا نعترض على الفهم فلا اشكال لكن هذا جاء باللفظ ذاته الحديث الايه فاذا اعترض يريد ان يكون معترض على النص نفسه مع المعرفه والتلفظ قال واشترط الكفر بما عبد من دون الله في عصمه المال والدم مع المعرفه والتلفظ وكونه لا يدعو الا الله فمن رد ذلك فقد رد على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي العربي الامي الذي بشرت به الانبياء وقامت الادله القاطعه والبراهين الساطعه على رسالته وصدق مقالته فما رد ذلك فهو المحاد لله ورسوله المحارب له المكابر لنصوصه لا من امن به واخذ بقوله ودعا اليه الناس وبلغه الامه اذا عرفت هذا فقول المعترض فهذا الرجل بهذا الكلام لم يجعل الكفر بالطاغوت داخلا في كلمه الاخلاص فيه رجوع عن قوله الاول له قولان في نفس الموضع اول الجعاله ودلاله التزاب لما يلزم وثانيا جعاله داخلا فانتقد الشيخ رحمه الله فيماذا انه لم يجعله جزءا من كلمه التوحيد والشيخ ماذا يقول وانما رحمه الله تعالى اصل ان الكفر بالطاغوت داخل في مفهوم الكلمه لن يصح الا بماذا الا بهذا الاعتقاد قال فيه فيه رجوع عن قوله الاول وهدم لاساسه وقاعدته وقد تقدم حكايه قوله الصريح في رد اشتراط هذا في عصمه المال والدم نعم رده اولا ثم رجع القهقراء وانحط الى وراء وزعم ان الشيخ لم يدخل الكفره بالطاغوت في كلمه اخلاسه فاين هذا من تقريره الاول والشيخ لم ينفي دخولهم وانما اشترطه في عصمه المال والدم وذكر انه نص الحديث وان حديث طارق افاد ان هذه الجمله بخصوصها لابد منها وكفر بما يعبد من دون الله ولم يتعرض لنفي دلاله كلمه الاخلاص عليهم ولا في كلامه ما يفهم منه ذلك بل فيه ما يؤيده ويقال لهذا الرجل ان رجعت عن دعواك الاولى واقررت ان الكفر بما يعبد من دون الله لابد منه في العصمه فما هذا الاعتراض اذا من اوله سقط اذا كان الكفر بالطاغوت داخل في مفهوم الكلمه اذا الاعتراض من اوله قد قد سقط فما هذا الاعتراض والطعن والذم لمن اشترطه وقال به وما احسن قوله تعالى والسماء ذات حبق انكم لفي قول مختلف يعني مو طري قول مختلف في القران وفي النبي صلى الله عليه وسلم في القران ترى تقم هذا السحر والكهانه واساطير الاولين اختلفوا وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم تارة تق مجنون بي جنة الى اخره يوفك عنه من افك اي يصرف عنه من منصرف قتل الخراصون الذين هم في غمره ساون فنزل هذه الايات وامثالها على هذا المعترض يعني انكم لفي قول مختلف هذا الذي اعنهم على هذا المعترض واشباهه تجد فيها من وصفه معيبهم وذمهم بالاختلاف وتدافع الاقوال ونفي العلم واليقين وانه لم يحصل لهم الا مجرد خرس وحدس ظن ليس من العلم في شيء وانهم في غمره السهو والجهل وعدم الايمان فمتى تتفق اقوالهم وتسلم عقولهم وتعلم قلوبهم وتنشرح صدورهم لايات الحق ودائع لاياته فيا لك من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا ولكن على تلك القلوب اكنه فليست وان اصغت تجيب المنادي ومن تناقضه وتدافع اقواله قوله ولو كان فقيها لعلم ان هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زياده تحقيق فان هذا يهدم ما قبله يهدم ما ما قبله ان كانت كلمه الاخلاص تقتضي هذا وتدل على ان الكفر بما يعبد من دون الله لا بد منهم فما هذه الخصومه وكيف تقول فيما قبل عند مخالفته للحديث اوضح من الشمس والشهر عن تعالى انما اصل ما دعا اليه اخرا هو ان الكفر بالطاغوت هذا داخل في مفهوم الكلمه وانه حمله ما لا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغه فما هذا التناقض تذكر المخالفه وتزعم انها واضحه وان الحديث ما دل على ما قاله الخصم ثم ترجع وتقول هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زياده تحقيق فتبا لك اخر الدهر اين الفقه الذي تدعيه لو صحت العقول لعدك السامع لهذا من صنف المعتوهين ومن أهل الهذيان لا من أهل الفقه والبيان وإذا دلت عليها الجملة الأولى فالمعنى حينئذ واحد إذا كان داخلا في الجملة الأولى دلت على وكفر بما يعبد من دون الله إذن المعنى واحد والشيخ ما نفى دلالة الأولى على المعنى المراد وإنما يدالة عليه وإنما قرر أن الجملة الثانية فيها مزيد بيان وتوضيح أن يستفيده الذكي والبليل وهو التنصص على الخاص ويذكر العلم ان التنصيص على الخاص في ماذا فيه زياده بيان وتاكيد واهتمام والضعيف والشديد وهذا محظور الفقه ومن انكره فهو الجاهل بلغه العرب والصلاح الشرع المحرف للكلم عما واضعه المصادم للاحاديث النبويه بالحرفه اليهوديه حرفون الكلم وكلامه ومثبته للشيخ عنوان على علم شيخي وفضله ومخالفه عقله لعقله ولو اثنى عليه هذا الملحد لشك بعض الناس في فضل الشيخ يعني لو اثنى هذا ذمه تزكيه وقال اي جامعه بينهما كما ان سفهاء الجاهليه وسقطهم بينهم وبين الرسل والصديقين اشد منافرا واعظم مباينه وبين المؤمنين والمنافقين كذلك قال تعالى واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ووصفهم بالاستهزاء باوليائه وعباده ووصفهم بالاستهزاء باوليائه وعباده يعني الله عز وجل ثم قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وكذلك هذا الرجل صرح بالاستهزاء بتوحيد الله وبما قاله ووصفه بدقل العقل يعني الصغر العقل والجهل فسبحان من اقتضت حكمته وجود ورثة وأتباع لأعدائه وأعداء رسله كما اقتضت وجود أوليائه وأتباع رسله ومضت إرادته تعالى ومشيئته بوجود الضدين والاجتماع الجنسين إلى أن يأتي يا أمر الله وأهم في خصومة نختصمون في ربهم وسيحكم بينهم بعدله ويزيد أوليائه من رحمته وفضله ويزيد أوليائه من رحمته وفضله واما قوله فابو جهل حنيد وناديه اعلم منه بلا اله الا الله اقول جوابه ان من تفكر في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك زيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لم يبق في صدري حارج ولا ضيق من سفاهه الجاهلين والاستهزاء المستهزئين والالحاد الضالين يعني انك فيناك المستهزئين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من ذلك والله سبحانه يعلم من الذي ابو جهل وناده اعلم منهم لا اله الا الله هو من يدعو الناس الى عباده الله واسلام الوجوه له وترك التعلق على الانداد والشفاعاء والشركاء او هو من قام يدعو الى عباده الصالحين والجن والشياطين ويجهل من انكر عليهم ويعاديهم ويرميه بانه كفر الامه اهل لا اله الا الله وان من عبد عليا والحسين والعباس عبد القادر وامثالهم هم خير امه اخرجت للناس اهل السنه والجماعه وهم الذين عمروا المساجد وهم هم وهم وسيعلم هذا اذا انكشف الغطاء وان الرحيل واللقاء ماذا جنى على نفسه في اي الموارد اوردها واي المهالك ساقها اليه وانزلها وفي الحديث يرحم الله موسى لقد عذيا باكثر من هذا فصبر ومن وقف على ما قالته رافضه في السابقين الاولين من المهاجرين والانصار واكابرهم وسادتهم كابي بكر وعمر وعثمان لم يستغرب ما يجري من اهل المعانده والفجور المعروفين بالقحه وشهاده الزور اللهم انا فارقناهم في مرضاتك وعاديناهم لجلال ذاتك فحل بيننا وبين من اشرك بك وصد عن سبيلك وجحد توحيدك وعادى اولياك اللهم اننا نتوسل اليك بتوحيدك الذي انكره المشركون الا تجمع بيننا وبينهم في دار الهوان والشقاء اللهم ان عبدك ورسولك الصادق المظلوم قال فيما صح عنه المرء مع من احب اللهم ان نشهدك ونشهد ملائكتك واول العلم من خلقك على محبتك ومحبه رسلك اولياك وعبادك الصالحين وعبادك الصالحين اللهم فاجعلنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم رحمتك نرجو ومغفرتك نامل فلا تخيب رجاءنا وحقق فيك امالنا وما احسن ما قال الشافعي رضي الله عنه ما ارى الناس بتل بشتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع اعمالهم واما قول المعترض ان حديث طارق بعينه متضمن شهاده ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وملازميا متضمن وملازميا فيقال ومن نفى ذلك ومن الذي رده واذا تضمن الشهاده بالرساله فتضمنه الكفر بما عبد من دون الله اولى فما هذا الانكار والجهل الجهار واما حديث اسامه ففيه وفي امثاله من الاحاديث التي دلت على الكفر عم من قال لا اله الا الله دلاله على ان الكفر بما يعبد من دون الله لا بد منه وانما اختلف الدلاله الالفاظ ومعانيها في حاله الافراذ والاقتران كما تقدم وايضا يقال لهذا ان انكرت دلاله لا اله الا الله على الكفر بما يعبد من دون الله ابطلت كلامك الذي قبل هذا باصره ورجعت الى بنائك بالهدم وان اثبتتها وجعلت كلمه الاخلاص داله عليه بطل اعتراضك على الشيخ من عصره لان حاصل تقريره وكلامه شيخ محمد ان هذا لابد منه في عصمه المال والدم فلا ندري ما هذا الروغان جهد المغفل في الزمان مضيعا وان ارتضى استاذه وزمانه كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريقه فلا يزال مكانه واما حديث ابي هريره في الشفاعه وحديث عباده وحديث عثمان فكلها داله على وجوب الكفر بما عبد من دون الله اما تضمنا او مطابقا وهذا المعترض لا يعقلها وان اوردها وان اوردها وكيف يعقلها من عاد اهلها وعابهم ونصر من خالفها ونقضها وردها قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفار وقال تعالى واتلوا عليهم نبعا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواهم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يلهم يتفكرون اذا هذا الاعتراض من اصله ساقط قال رحمه الله فاصل وقال المعترض ومن ذلك قوله في شبهه قال فيها يعني شي محمد رحمه الله في كشف الشبهات واما الجواب المفصل لانه قال الجواب مجمل وجواب مفصل الجواب المجمل هو رد المتشابه الى الى المحكم اورد الايه وتكلم عليه ثم المفصل باعتبار ماذا باعتبار كل شبهه على على حده قال واما الجواب المفصل فان اعداء الله لهم اعتراضات وشبهه كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا يعني لا يسمون الشركه شركا انما يسمونه باسماء اخرى لا نشرك بالله شي وكل من عبد غير الله تعالى لو سالته هل انت مشرك قال اعوذ بالله كيف نشرك بالله تعالى <تصفيق> وما الذي تفعله قال هذا توسل هذا التشفع هذه محبه الصالحين قال نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له فضلا عن عبد القادر وغيره ولكن انا مذنب هذه مقدمه ثانيه ولكن انا مذنب والصالحين هكذا بالخوض صالحون لهم جاه عند الله اذا المقدمه الاولى ماذا انا مذنب والثانيه الصالحون لهم ماذا لهم جاه عند الله واطلب من الله تعالى بهم فاجبه فجاوبه فاجبه بما تقدم واقر عليهم ما ذكر الله في كتابه الى ان ذكر قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب الى ان قال معترض فان قال يعني شيخ محمد الكفار يريدون منهم فان قال يعني صاحب الشبهه الكفار يريدون منهم من الموتى وان اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر لا اريد الا منه والصالحين والصالحون ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو الله بشفاعتهم قال الى ان قال فان قال الكفار يريدون منه يعني قال هذا المشرك الكفار يريدون منه وانا اشهد ان الله هو النافع الضار المدبر لا اريد الا منه من الله عز وجل والصالحين ليس لهم من الامر شيء ولكن اقصدهم ارجو الله بشفاعتهم يعني اجعلهم ماذا واسطه بينهم وبين الله تعالى فالجواب كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى ان هذا قول المشركين سواء بسواء قولك هذا هو بعينه قول المشركين السابق سواء بسواء فقرا عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم اي قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وبعينه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب انتهى كلامه ثم قال المعترض فجعل بكلامه هذا كما ترى التوسل بذات الصالحين والرسل عليهم الصلاه والسلام يعني جعل كلامه السابق من قبيل التوسل بالذات وهو ليس كذلك سؤال سؤال الله تعالى بالموت هذا ليس توسلا بالذات وإنما هم طلبوا من الموت وإن زعموا أن الله تعالى هو الفاعل حقيقة فالسؤال موجه إلى الميت وليس من قبيل التوسل به بالذات لكن هذا حرف الكلام فجعل بكلامه هذا التوسل بذات الصالحين والرسل عليه الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا بأوليائه من دين المشركين الشركة الأكبر المخرجة من المنة وكفر به كما ترى صريحا من قوله فصار حين اذن كلامه عن الرد عليه مريا فاذا علمت ان اهل الغار الذين حديثهم في الصحيحين كنطق القران لا فرق بينهما لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقد توسل الى الله تعالى ب صالح اعماله سوى بين التوسل بالاعمال بالتوصل بالذات وجعله بعينه ما يفعله المشركون صحيح جعل التوسل بالاعمال كالتوسل بالذات ثم هو بعينه ما يطلبه ماذا المشرك من الميت قالوا قد توسلوا الى الله تعالى ب صالح اعمالهم فانجاهم الله تعالى بذلك وازاح عنهم الصخره بقدرته الكامله التي خلق الصخره بها واوجدها وجبلها التي هي منه هكذا حتى خرجوا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السنن في الدعاء للقاصد للصلاه اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا وقد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وقد قرن ذلك بلفظ واحد جل ذكره خلقكم انتم الذوات وما تعملون اي العمل قرن بينهما فسوى بينهما جعل هذه الايه دليلا على ماذا على انه لا فرق بين الذات وبين العمل الصادر عن الذات وقد قال نذالك بلفظ واحد جل ذكره قال وتقرر عندك هل ترى اعمال بني ادم افضل عند الله تعالى من ذات سيد البشر صلى الله عليه وسلم اعمال بني ادم جاز التوسل باعمال بني ادم واعمال بني ادم ليست افضل من ذات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاز التوسل بالاعمال التي هي فرع الذات فالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم باب اولى واحرى هكذا قياس ابليس مع ان في حديث الاعمال الذي في السنن وصحاحه الترمذي من حديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عثمان بن حنيف انه علمه رجلا له هكذا عند عثمان بن عفان حاجه فتعسر قضاؤها في خلافته رضي الله عنه فقال الرجل فتيسرت عين توسل الى الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم فهل ترى الصحابه رضي الله عنهم يعلمون الناس الشرك للاصغر فضلا عن الاكبر كما يقول هذا الرجل صريحا او ترى سلف الامه الصالح وعلماءهم يروون وينقلون لامته افعال الشرك واقواله ليعملوا به او يجيزون ذلك او روايته سبحان الله ما اعمى عين الهوى عن الهدى انتهى كلام هذا المعترض والجواب ان يقال اما تسميته مصنف شيخنا في رد ما احتج به المشركون شبهه يعني شبهات مع انه سدل بالكتاب والسنه وتمسك بهما اش محمد رحمه الله انما رد في الشبهات ماذا رد بالكتاب والسنه فجعل هذا الرجل المعترض جعل ما تمسك به الشيخ انما هو ماذا شبهه قال فهذا من اعظم الجراه على ما يوجب رده قائله وكفره هذا تكفير باللازم احفظها هذا تكفير باللازم فهذا من اعظم الجراه على ما يوجب رده قائله وكفرهم فان من قال في القران ما دون هذا مما يشعر برده او نقضه مجمع على كفره وردته ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك يستدل بالايات والاحاديث ما تقول هذه شبهه هذه امور باطله لا اصل لها وهو يسدل بالايات والحديث وما ذكره الشيخ من ان اعداء الله لهم اعتراضات وشبهه كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس فهو حق هذا ثابت لا اشكال فيه ومصدقه في كتاب الله قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وقال تعالى وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقول الشيخ منها قول نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق يعني اعتقدوا ماذا توحيد الربوبية مع كونهم يفعلون الشرك الاكبر ولم يدري انه شرك او لم يسمه شركا هل ينفعه الجواب لا لانه بالاجماع ان توحيد الربوبيه لا يدخل في في الاسلام وبالاجماع ان فاعل الشرك مشرك ولو كان جاهلا او مقلدا او متاولا لا فرق بين هذا وذاك فاذا اعتقد ان هذا ليس بالشرك اذا قال ماذا نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له فضلا عن عبد القادر وغيره ولكن انا مذنب والصالحين لهم جاه عند الله هكذا والصالحون واطلب من الله تعالى بهم فجاوبه بما تقدم واقر عليه ما ذكر الله في كتابه يعني من بيان ان حقيقه شرك الاولين انما هو في الشفاعه طلب الشفاعه والتوصل فهذا الكلام الذي حكاه الشيخ عنهم قد حكاه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى عن كثير ممن يدعي الاسلام يعني فعلهم انما كان بهذا الصدد ومن الصوفيه وذكر انهم ظنوا ان الفناء في هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبيه هو الغايه التي ينتهي اليها السالك يعني هو المقصود هو هو المقصود وقرر ان هذا لا يدخل به العبد في الاسلام هذا محل اجماع ان توحيد الربوبيه دون توحيد العباده دون توحيد الالوهيه لا ينفع بالاجماع والمشركون كانوا ماذا كانوا يقرون بجمله من مفردات توحيد الربوبيه ومع ذلك لم يدخلهم في في الاسلام وقرر ان هذا لا يدخل به العبد في الاسلام الا يتمي رحمه تعالى بل لابد ان يكون الله وحده محبوبه الذي يعله ويخضع له وينيب اليه ويسلم له وجهه ويتوكل عليه ويستغيث به ويفزع اليه في حاجاته ومهماته الاراده والقصد ولا يكون له في عباداته في عبادته شريك دم عبادا وقرر ان هذا هو حقيقه الاسلام وهو مدلول لا اله الا الله وهو الذي دعىت اليه الرسل وصار النزاع والخصومه فيه يعني في توحيد العباده كما قال تعالى واسال من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون فنفى سبحانه جعل آلهة يعبدهم الناس ويفزعون إليهم وأن الرسل كلهم نافون مبطلون لما ادعاته المشركون من شرع اتخاذ الآلهة هذا تشريع لذا لكم التيمية كثيرا ما يطلب من البدع على, على الشرك وجعلها أندادا والمقصود بالنفي هو الجعل الديني الشرعي للقضائي القدري الكوني يعني في قول لماذا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون هل المراد به الجعل الديني أم الجعل الكوني لأن الجعل كالحكم ينقسم كالإرادة حينئذ العبادة ما سوى الله تعالى موجودة أو لا موجودة إذن جعلها الله تعالى نعم جعلها خلقها أو جدها فالجعل حينئذ يكون ماذا كونيا قدريا إرادة الكونية مرادة في المشيئة وأما الجعل الديني فهذا منفي لا وجود له البتن لم يأمر الله عز وجل بعبادته أحد سواه فإذا وجد حينيذ قل هذا الجعل يعتبر ماذا كونيا وليس شرعيا قال والمقصود بالنفي هو الجعل في الآية التي وردها المصنف والمقصود بالنفي هو الجعل الديني والشرعي للقضائي القدري الكوني فإن موجود وأما الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فهذا قد أقر به المشركون أقر به أقر به المشركون فما نفعهم ما نفعوا كما ذكر الله ذلك عنهم في غير ايه كما في سوره يونس والمؤمنون سوره النمل والذخره وغيرها من سور القران كثير في القران وقوله من يدعو الصالحين اذنا مذنب انا مذنب والصالحون لهم جاه صالحون بالرفع دل على ان السابقه خطا والصالحون لهم جاه هو بعينه قول المشركين المشرك يرى ماذا أنه ليس عنده أهلية سؤال الرب جل وعلا مباشرة لأنه يعيب نفسه ويتنقص نفسه لما عنده من معاصب على ذلك يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى واسطة ولذلك الجؤون إلى الصالحين لأن لهم كان عند الله تعالى إذن أنا مذنب ولي ذنوب وهؤلاء ماذا صالحون ولهم جاهون هو بعينه كلام السابقين هو بعينه قول المشركين كما ذكره غير واحدين انهم عللوا اباحه شركهم واستحسانه بان العبد المذنب لا يصلح لمخاطبه الرب والدخول عليه الا بواسطه من العبد الصالح المقرب وانه اذا علق امله بالصالحين او الملائكه فاض عليهم من الافاضات التي تحصل لهم ومثلوا ذلك بانعكاس الشعاع من الالسام الثقيله كما ذكره الفارابي وغيره من دعاه المشركين من دعاه المشرك مر معنا فيه توسل وسيله ومثل هذا يجاب عليه بما ذكره شيخنا رحمه الله من ان هذا بعينه هو قصد المشركين ومرادهم وهو الذي دعاهم الى عباده الانبياء والصالحين والتعلق عليهم لاجل الجاه والشفاعه قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وأخبر تعالى عن قصدهم ومقالتهم وأنكرها عليهم وأخبر أنه لا يعلم وجود شفيع يشفع عنده لا في السماوات ولا في الأرض وما لا يعلمه يعني الله عز وجل فهو مستحيل الوجود الله عز وجل لا يعلم أن شفيعا يشفع دون إذن الله تعالى إذن ما علم الله تعالى امتناع وقوعه هل يقع؟ جواب لا علم الله عز وجل انه لا يقع لن يشفع احد الا الا باذنه هل سيقع ان يشفع احد بغير الله تعالى؟ جواب لا قال لا يعلم وجود شفيع يشفع عنده لا في السماوات ولا في الارض وما لا يعلمه فهو مستحيل الوجود ما لا يعلمه فهو مستحيل الوجود فنزه نفسه عن هذا الشرك المنافي للعبودية التي هي الحكمة في إيجاد البريم وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفتروا الله تعالى نهى عن الشرك وبيّن حقيقة الشرك وكافر المشركين كل ذلك فيه من قرآنه اذا ظهر هذا وعرفت ان كلام الشيخ متجه لا غبار عليهم فاعلم ان قول هذا الملحد فجعل بكلامه هذا كما ترى التوسل بذات الصالحين انتقل لماذا من الشرك الاكبر الى مساله اخرى ويتوسل بذات الصالحين وهذا معلوم انه من من البدع وليس من الشرك الاكبر وشغل عن تعالى لم, لم يعرض في كلامه السابق على مساله التوسل بالذات ولم يحكم مطلقا في سائر كتبه ان التوسل بالذات يعتبر شركا اكبر وانما للتمويه ادخل هذا في ذاك فرجعنا بكلامه هذا كما ترى التوسل بذات الصالحين والرسل عليهم الصلاه والسلام وطالبه جل وعلا باوليائه انظر طلبه اذ غير التوسل بالذات يعني الاول ليس بالشرك الاكبر والثاني طلبه جل وعلا باوليائه فرق بين مسالتين الطلب بالاولياء ده شرك اكبر باولياء من دين المشركين الشركه الاكبر المخرجه من المله وكفر به كما ترى صريح من قوله تمويه وتلبيس ادخل فيه وطالبه جل وعلا باوليائه ليوهم الجهال ومن لا علم عنده بحقيقه الحال وموضوع الكلام البحث يعني بحث في ماذا ان مراد الشيخ محمد الحمد تعالى مساله التوسل في دعاء الله بجاه الصالح وهذه مساله اخرى وموضوع الكلام ان مراد الشيخ مساله التوسل في دعاء الله بجاه الصالحين وهذه مساله اخرى ودعاء الصالحين وقاصده فيما لا يقدر عليه الا الله مساله اخرى هاتان مسالته التوسل بالذات هذه مساله التوسل بالمعنى الشركي عند المتاخرين الذي يفسر بدعاء غير الله تعالى من اجل ان يتوسل الى ما عند الله تعالى هذا شرك اكبر قال ودعاء الصالح وقاصده على شرك اكبر فيما لا يقدر عليه الا الله مساله اخرى فخلطها يعني عثمان ليروج باطله فقبحا قبحا وسحقا سحقا لمن ورث اليهود حرف الكلمه اما واضعي وكلام الشيخ صريح في من دعا مع الله اله اخر الذي هو شرك بعينه الذي هو شرك بعينه في من دعى مع الله إلها الآخر في حاجاته وملماته وقصده بعبادته فيما لا يقدر عليه إلا الله كحال من عبد عبد القادر وأحمد البدوي أو العيدروس أو علي والحسين وقول هذا المشرك وأطلب من الله بهم أي بواسطتهم بمعنى أن هذا المشرك يدعوهما يتوجه إليهم بالعبادات وهم يدعوا الله له كما أقبل الله عن المشركين والمشركين بقوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فظن المعترض ان الشيخ اراد مساله الله بجاه الصالحين فاعترض على ذلك وافته الفهم المستقيم والمعتقد الذميم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومع هذا الصنيع الفظيع والشرك الجلي يقول انا لا اشرك بالله شيئا واشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله ضل منه ان ذلك هو الاسلام فقط وانه ينجو به من الشرك وما رتب عليه فكشف الشيخ شبهته وانضح حجته بما تقدم من الايات وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وامما مساله الله تعالى بحق انبيائه واوليائه او بجانب هذه مساله اخرى ياتي بقيه الحديث الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين